بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام حسن بن قاسم النوراد رحمه الله تعالى مسألة تانية الأولى وقتجعه في الفاء الداخلة على إذا الفجائية نهو خرجت فإذا الأسد فذهب المازني ومن وافقه إلى أنها زائدة لازم وإليه ذهب الفارسي أبو علي وذهب أبو بكر مبرمان إلى أن نهف و واختاره من جني وذهب الزجاج إلى أن نهف القزاء دخلت على حد دخولها في قاب الشرق يعني من باب التشويه هذه المسألة الأولى مساله الفاء الداخله على يده الشجاعه و فيها والمازني هو بكر ابن محمد ابو عثمان طير سنة سنه تسعه و اربعين و هتين المساله الثانيه الفاء على الفعل المتقدم على الفعل المقدم معموله على الفعل المقدم معموله بالأمر بالنهي نحو زيدا فضرم وعمر فلا تهن فذهب قوم منهم الفارسي إلى أنها زائدة وذهب قوم إلى أنها عاطفه وقالوا الاصل الكلام زيدا فضرم يعني تنبه فضل بزيدا فالفاء عاطفه على تنبه أن على كل ثم حذف الفعل المعطوف عليه فلزمت أخير الفاء لأن لا تقع صدرا والفاء من الحروف التي هي تقع حشوا ولا تقع صدرا فلذلك قدم المعمول عليها وقد ذكر للفائي أقسام أخر ترجع عند التحقيق إلى الأقسام الثلاثة المتقدمة أحدها الناصب المضارع في قابل الأمر والنهي والدعاء والاستفام والتخضيط والعرض والتمني والنهي والترجي في هذه تسعة أعجبة مروا أنه ودعوا أسل وأرض لحظهم وتمنى ورجو كذلك النفي قد كامل تسمى لقبة تسعة وليس للترقع عند الاصريين جواب منصوم وتأغل قراءة حفص لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات الأرض لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فالطلع على أن لعل أسربت معنى ليس يعني لعل بمعنى التمني اسلوب التمني ومذهب بعض الكوفيين وذوق ومذهب بعض الكوفيين ان الفاء في هذه العجيبه هي الناصب للمضارع بنفسها وذهب بعضهم الى ان انتصابه بالمخالفه لانه لما لم يصح اضفه على الاول لمخالفته له في المعنى نصب والنصب النصب ضعيف عامل, عامل معنوي ضعيف هو النصب الفاء غير مضطرد ضعيف هو الأولى أن يكون النصب بأن مضمرة بأن مضمرة هو جو بعفاة ثانية المسبقة بطلب بطلب بالفعل أو بنفس محضة هو مذهب المصريين أن هذه الفاء عاطفه عاطفه معناها السببيه والفعل منصوب بان مضمره بعد الفاء وجوبا والفاء في ذلك عاطفت مصدرا مقدرا يعني مؤولا متصيدا مؤولا مصدرا مقدرا اي مصدرا مؤولا على مصدر المتوهم يعني يسمى أيضا متصيد فإذا قلت اكرمتني فأحسن إليك, فاحسن اليك اكرمني فاحسن اليك في التقدير ليكن منك اكراما فاحسانا مني و غلبت ثاني هاء الجاره و فاء ربه كقول امرئ القيس فمثلك حملا قد طغت و مرضى فالهيتها عندي تمائم مغيلي مغيلي الشاهد فمثلك اي فرب مثلك وصواه هذا كله أن القلب رب المحذوفة ليست بالفاء وقول الهدى لي فحور قد لحيت بهن عين نواعم في المرطع في الرياط الشاهد فحور اي فرب حور قول الهدى لي. وليست هذه الفاء جاره كما زعم هذا القائل وإنما الجر ربا المقدره نقدر بعدها والفاء في ذلك إما عطفك البيت الأول وإما جارب شرك البيت الثاني لأن قبله فإما تعرضن أميم عني فاما تعرضن أميم عني وإما فاما تعرضن اميهم عني وينزغك المشاه اول النياط والنباط تحريش وقد حكى ابن عصور وابن مالك النحويين على ان القر في ذلك بربها المحذوها لا بالفاء وثالثها ان تكون للاستئناف في قوله إنما إلهكم إله واحد فهل إنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ قال بعضهم وإذا أردت للسناه بعدها من غير تشريك للجملتين كانت حرف ابتداء نحو قام زيد فهل قمت وقام زيد فامر قائم وعليه قوله ألم تسأل الربع القراء فينطق؟ ألم تسأل الربع القواء فينطقوا الخواء الخالي أي هو ينطقوا وجعل من ذلك قوله تعالى فأنتم فيه سواء وهذه الفاة ترجع عند تحقيق الفاء العاطفه على الجمل لقصد الربط بينها ورابعها أن تكون بمعنى حتى ذكر بعضهم قال قوله تعالى فهم فيه شركاء وليس كما ذكر بل هذه الفاء العطف وخامسها أن تكون بمعنى إله ذكره بعض الكوفيين ومثله بقوله هو أحسن الناس ما بين قرن فقدم أي إلى قدم واجاز بعضهم في قوله في قولهم واجاز بعضهم في قولهم بين الدخول في لي أن تكون الفاء بمعنى إله وهذا ضعيف والفاء في ذلك عاطيها قال المراد رحمه الله تعالى وقد نظمت الفاء أقسام الفاء في هذه الأبيات معاني الفاء لا تعد ثلاثا فعاطفة ترتب باتصال وبعض قال قد تأتي, تأتي كواو وبعض قال تأتي الانفصال وفي جمل واوصاف كثيرا جلست سببية ضمن المقالي. ورابطة الجواب تدل فيه على سببية في كل حال، ورابطة الجواب تدل فيه على سببية في كل حال، وزايدة كما قد قال قوم، ويظهر ذلك في ويظهر ذاك في صور المثال، وزايدة كما قد قال قوم، ويظهر ذاك في صور المثال. طيب نسردها سردا معان الفاء معان الفاء لا تعدو ثلاثا فعاطفه ترتب باتصال وبعضا قال قد تاتي كواو و قال تاتي الانفصال في جمل واوصاف كثيرا جرت سببيه ضمن المقال و رابطه الجواب تدل فيه على سببيه في كل حال و كما قد قال قول ويظهر يظهر في صور المثال إن شاء الله إلى هنا الله خيرا الحمد لله رب العالمين